ايذ لا لفتى الا علي درشنتو ايذ ساولت لفتى الا علي درشنتو مين برد شمر السرم معجز فكيف تصبحون قال ابو سفيان بعزك في بيوت امنين قال ابو سفيان في بيوت امنين ما دور زوطا يا ليت قوم يعلمون أنعم الله علينا برسول مدني هو جدي وأبي وواصف الكون علي خيرة الله من الخلق أبي بعد جدي فأنا ابن الخيرتين فضة قد خلصت من ذهب فانا الفضه وابن الذهبين ذهب من ذهب في ذهب ولجين من لجين في لجين انا محروم حسين انا مظلوم حسين انا محروم حسين انا مظلوم حسين, أنا مظلوم حسين لما يا قوم ترى وفساد. لما يا قوم تريدون ببغي وفساد لما تسعون بقتلي بلجاج وعناك ليس والله سوانا خلف بعد النبي فرض الله على طاعتنا كل عباد ولقد طهرنا الله بطهر ابدي ولقد طهرنا الله على كل بري من له جد كجد في الورى أو كشيخي فأنا بن العلمين من له جد كجد في الورى أو كشيخي فأنا بن العلمين فاطم الزهرى أمي وأبي قاصم الكفر ببدر وحنين عبد الله غلاما يافعا عبد الله غلاما يافعا وقريش يعبدون الوثنين يعبدون اللات والعزة معا يعبدون اللات والعزة معا وعلي كان صلى القبلتين فأبي شمس وأمي قمر فأبي شمس وأمي قمر فأنا الكوكب وابن القمر انا ana mahroom husayn ana mazloom husayn ana mahroom husayn ana mazloom husayn ana mahroom husayn ana